وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقْبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِنْ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وهو شهيد 112. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب 113. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 114. ومن الليل فسبح وأدبار السجود 117. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب